أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأسكى التسليم على أشرة الخلق أجمعين محمد وآله الظاهرين واللعم الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة ورد فيها أنه يفرق فيها كل أمر حكيم وهي من ليالي العبادات وهي الليلة التي تناسب مولدا خاتم الأوصية الذي على يديه تملأ الأرض قسطا وعدلا فقد ورد أنه ولد في ليلة النصف وورد في بعض الأخبار أنه ولد في يوم النصف من شعبان وعلى التقديرين فهذه الليلة تناسب ليلة مولده الإمام المهدي أجل الله فرجاه هو الذي تتحقق على يديه الغاية التي لأجلها بعث الله جميع الأنبياء وأرسل جميع الرسل والدليل على ذلك من القرآن الكريم ومما تواتر عن النبي العظيم صلى الله عليه وآله أما القرآن الكريم فلأن الله سبحانه قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فغاية من ارسال جميع الرسل هي ان يقوم الناس بالقسط فما تتحقق قيام الناس طرا بالقسط. إلى اليوم لم يتحقق قيام جميع الناس بالقسط فمتى يتحقق يعلم ذلك مما أخبر به المصطفى صلى الله عليه وآله فيما تواتر عنه أن المهدي عجل الله فرجه يملأ الأرض قصطا وعدلا فالرجل الذي على يديه المباركتين تتحقق الغاية التي لأجلها بعث الله الرسل أي رجل هذا إنما يعرفه من يعرف الله الذي لا يعرف الله يظن بخياله وأوهامه أن الله يفعل لا لحكمة وأنه يعطي بعض عباده من غير مصلحة ولا مزية وهذا الخيال يكذبه القرآن الكريم لأن الله سبحانه أخبر عن اصطفاء أناس فأخبر أنه اصطفاهم على علم على العالمين والذي يفعل لا لحكمة لا يليق أن يوصف بأنه حكيم والذي يتصرف التصرف فيها توسع والذي يفعل من غير مصلحة يعد عند العقلاء سفيها والله سبحانه منزه عن السفة وقد نص في كتابه العزيز على أنه لا يلعب ولا يعبث ولو انه لم ترد ايه في القران الكريم تنزله الله سبحانه عن العبث والله لكانت عقول الناس قادره باستقلالها على إدراك استحالة ذلك في حق الله سبحانه فلماذا خص الله سبحانه هذا الرجل لكي يشرفه بأن تتحقق الغاية الربانية من إرسال جميع الرسل على يديه لا بد للعاقل أن يتأمل ليعرف من هو هذا الرجل ومن هنا يظهر وجه من وجوه معاني الدعاء المأثور اللهم عرفني نفسه فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك الذي لا يعرف الله سبحانه ولا يعرف حكمة الله يظن عقله الواهم أن الله يمكن أن يرسل رسولا يصاب بالجنون أو يشك في نبوة نفسه أو يريد أن يلقي بنفسه من شاهق أو إنه يسحر فيفعل الفعل ولا يدري أنه فعل وأما من يعرف حكمة الله فإنه يقول جل الله وعلا عن أن يرسل نبياً هذه صفته وهكذا الحال بالنسبة للإمام فإن الإمام مضافاً إلى ما بينا من دلالة القرآن الكريم وما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله على أنه... <تصفيق> الذي اختاره الله سبحانه لتظهر على يديه الحكمة من إرسال الرسل فإن القرآن الكريم قد دل على أن القرآن إنما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وآله ليخرج الناس من الظلومات إلى النور قال سبحانه أفلا يتدبرون القرآن وللتدبر في هذه الآية يلزمنا أن نلاحظ الفارق بين هذا التعبير القرآني وبين تعبيرين آخرين لكي نتأمل ونعرف شيئا مما جاء في هذا التعبير تارة يقول كتاب أنزلناه إليك ليخرج الناس من الظلمات إلى النور لو كانت العبارة هكذا لدلت على أن القرآن الكريم يخرج الناس من الظلمات إلى النور ولكن الآية لم تأتي بهذا اللسان ولم يرد وليس الوارد في هذه الآية ليخرج الناس أو ليخرج الناس من الظلمات إلى النور لو كانت بالتعبير الثاني ليخرج الناس لدلت على أن الله سبحانه يريد أن يخرج الناس بالقرآن الكريم من الظلمات إلى النور ولكن لسان الآية لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ويوجد فرق جلي بين هذه التعبيرات الثلاثة فالآية إذن بملاحظة الفارق بين هذه التعبيرات يتضح لنا أنها تدل على أن الذي يباشر إخراج الناس من الظلمات إلى النور هو رسول الله صلى الله عليه وآله وأن القرآن الكريم أنزل عليه ليكون مشعلا به يخرج الناس صلى الله عليه وآله من الظلمات إلى النور وهنا سؤال ينبغي لكل مسلم أن يسأل نفسه بعد أن ارتحل الرسول صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى هل بطلت فائدة القرآن فصار لغواً ويجب أن يجمع ويرفع أو يوجد بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من يخرج الناس من الظلمات إلى النور بالقرآن الكريم لا يخلو الأمر من أحد هذين الأمرين فإن قلت بطل القرآن الكريم برحلة النبي صلى الله عليه وآله فقد كفرت فإن القرآن الكريم باق ما بقيت السماوات والأرض وإن قلت بطلت فائدته فقد كفرت فبمن تتحقق هذه الفائده التي نص عليها القران الكريم ان العقل يستقل بانه لا بد ان يوجد في الامه بعد رسول الله صلى الله عليه واله من هو عالم بمعاني القران الكريم لكي يتمكن بعد رسول الله صلى الله عليه وآله من أن يخرج الناس بالقرآن الكريم من الظلمات إلى النور وهذا هو أمير المؤمنين عليه السلام ثم لما مضى أمير المؤمنين إلى جوار ربه لا بد من وجود من يقوم مقامه في إخراج الناس من الظلمات إلى النور بالقرآن الكريم لألا تبطل فائدة القرآن وهكذا إلى أن وصل الأمر إلى من نجتمع اليوم لأجل الاحتفال بمولده المطهر وهو الإمام المهدي الذي يشبه رسول الله صلى الله عليه وآله في خلقه وخلقه هذه عقيدتنا وأما على رأي غيرنا فما قولهم في هذه الآية؟ هل يقولون بطلت فائدة القرآن بارتحال النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى لا نظن أحدا منهم يتجرى فمن هو الذي جاء بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وقامت به هذه الحكمة التي لأجلها أنزل القرآن الذي لا يعرف الأب الوارد في القرآن الكريم الأب وفاكهة وأب هو الذي يخرج الناس من الظلمات إلى النور بالقرآن الكريم وهو لا يعرف معاني القرآن الكريم لا يعقل أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فهذه الآية إذن تدل دلالة قاطعة على وجود الإمام المهدي عجل الله فرجه وتدل دلالة قاطعة على حقانية مذهب أهل البيت عليهم السلام وأما غيرهم فيحارون في هذه الآية وكفى بهذا فضلا للشيعة ونعيما ينبغي لهم أن يحمد الله سبحانه عليه كنت قبل يومين أطالع فوقفت على رواية عن أحد العلماء العظماء من فقهائنا الماضين يقول إنه رأى المقدس الأردبيلي والمقدس الأردبيلي أحد أعاظم علماء الشيعة على مر العصور رآه في المنام في أحسن الثياب رآه في حرم أمير المؤمنين عليه السلام شرفنا الله وإياكم بزيارته في الدنيا وبشفاعته في الآخرة فاستوقفه وسأله أخبرنا ما الذي أوصلك إلى هذا المقام فإن حلته تدل على محلته ما هو العمل الذي لازمته في حياتك حتى وصلت إلى هذه المرتبة فقال المقدس الأردبيلي يلقب عند الشيعة بالمقدس لشدة طهارته وكثرة عبادته قال له أنا أخبرك ما الذي أوصلني إلى هذا المقام لما قبضت روحي وكشف الغطاء عن بصري رأينا أن سوق الأعمال كاسد ولم ينفعني إلا حب صاحب هذه القبة وولايته حب أمير المؤمنين عليه السلام وولايته فهنيئا له ولكن ينبغي أن يعرف قدر ما رزق لأن النعمة إذا لم يعرف قدرها تذهب ومن معرفة قدر هذه النعمة أن يجتهد المرء في الحفاظ عليها وإن من أعظم وأوثق السبل في الحفاظ على ولايته عليه السلام طاعة الله وإنهم قد أمرون بالاجتهاد والشيخ المقدس الأردبيلي قد اجتهد ليحصل على هذا الوسام العظيم وأما من لم يجتهد أو من لا يجتهد فهو على خطر عظيم لأن هذه السمة لا تليق بكل أحد وإن صاحب هذه الليلة كما جاء في الأخبار وكما تدل عليه الآية الشريفة تعرض عليه الأعمال فليحرص المؤمن على أن يكون له ماء وجه محفوظ عند صاحب هذه الليلة وأن لا يعرض على صاحب الأمر عمل يغضبه منك أو يجعله يصرف وجهه عنك أو يجعله يحرمك من شفاعته أو من دعائه والحمد لله رب العالمين